أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يبيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم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 والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف اولياء او فلا تحاكم وخافوهم قمتم مؤمنين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 ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مؤين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميد الخبيث من الطيبة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 والله بما تعملون خبير أعلم بالله المشتاج بسم الله الرحمن الرحيم شفونا أقبل الآبان يا عشر كعاوة آية دار وقلت الضباطنية كوبات وصورة آل عمران كامدها إلهي سبحانه وتعالى ذكر إلهي منكي فهي الجهاز سلقود إليه وإنه بسه وحرمه وقال له وحوه هم رأينا يا الإنسان وإنه ليهينه سلقود إذاقاه وحينا كفر حسين له وحا وسيت سبحانه وتعالى وحين ابشارين يا انا او كبشareitan dadka wari an iyaga meeshooda imaan laakin ka danbeeyay ee u وحين, إلهي وحين, وحين الله وحي سوو لدك ka waramay shuhadaa ya stabshuruna وحين كبشareitan yaan ay ku faraxteenin bin'amati n'ama هي وفضلهم داراث وحوين وداراثهو ايهو المضانينو إلهي مسي سبحانه وتعالى والله إله لا يضيع وأن الله إلهي نوحيك بشاري سنة ايان اي الكفر حصيين أن الله إلهي لا يضيع إنه سنزيع ونوي السنين أجر المؤمنين ذات المؤمنين تأجر كله صاصة الكفر حصيين يكون إله إن علويين وسياج إلهي فضلي وين يا دراد وين وسياج إله ينصر خموم منها أجل كي أراها كذا يعين أو سوين هذا خب شرعي صنيع الذين استجابوا وحاولوا تعانية وحد يو وحيار الدعاء إلهي سبحانه وتعالى الذين قوي استجابوا أجيب لي لله إلهي يور رسول رسولك من بعد ما أصابهم للذين كوي من ت أ كجب على القرفدعده لل الذينا قو وحليين أاح ص نا ج السوتعاد ال وتعا السدة ذلك او منهم كمذا قواز اتقذ إلى هي ك الص والوتوا أجر ع بلي م عك الدت م لك ب يدع عبل او دع ما في فف و جا aya Marka, saasharena, behän, nimen kuin manta, että jyästä ei jyä, niin sanottu, että jyästä ei jyä, mutta se on jyä, mutta se on jyä, mutta noqdo on jyä, mutta se on jyä, mutta se lad balan oo gacmi hata kala shan ay tagayn meela dhaawramo al-Asad aw Sufyanna wa rasuulku u tagay markuu magalay waxa uu yeeleen ku xog beelaha ay nin tuusi suudaybay ayuu nin hublan qaaday lacag tara badan waxa uu yeeeyii waxa jiraada quraish oo ka qoomootay in ay marka ay oo سات كل أيوجي من أن تصوت دري حجر مسعود عليه النعيم ابن مسعود مرك اله سبحانه وتعالى قوته كهاد لي رسولك عجيب صلى الله عليه وسلم يا وداعا قبل الذين كوي استجابوا لله إله عجيب والرسول رسول في من بعد ما أصابهم القرف دعو أنتم أسر كذب يغوا والدعوة عن وقيب بذن أو دعو حارتها قبل كوجران رسولك شاعي من الذين قوي وحيلاه أحسنوا استانك سميع إلى عباده جاء جعفر خير فكذب عليه خير كميتنا ومنهم كوار كمده وتقواه ضن تقول القد ريع وإله كعصي أجن عليهم بالج ال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا له هو أجدك كوين له وال الذين قوي قال لهم يقول له أن الناس ضطه إن الناس ضطه أو جاردها قد جمعوا أوروي لكم إنك ذرتين faqsho wanin ka aanshagina bu sian oo u balaan qare so bana u soo derew yi ooa sida ku oo nohain le di jiray elledina ku we ku ay jilka badanle qaala loom ay naato datki wanin kaase innan dadki gaadaahaayo qureish or ya gao dan baqa lakum idiin uruu rao ina da galama aya gu aan sa faqsho abslah taaso qalqati huwdiya diiman thumma inta ilaah ar-rasnaayan hum ba'us sabate wal subhanahu wa ta'ala wa muslim qala iyo ishaad code iyo idaadahoodo iyo deenahoodo iyo waxa hoda iyo. xalama rabow inuu kan niyad jab lama rabow waxa raba inaa gabaas ilaahi inuu adiga ku leejiyo hadal muumin tahay oo ilaahi ku xiran tahay oo sabar la oo tawakkul la timado ilaahi subhanahu wa ta'ala gaalada odhan ka wadad ka ay gaalib ka haa wa ni'mal wake fa hadalka aad faa'a insha Allah wax ta ku gaalka cabsada waata gaalada odhan oo idin in dabar فهيدا إلهاي بهاي النغوشة in إن قالوا أن نو استوب هاي السنة يستوب إلهاي بأن سبحانه وتعالى خلاص أرثناه إننا وقرؤوا حسبنا الله إلهاي بأن نغفرهم ثالثا وخيرا إيش هو أن عبد صايم ترك الغوشة وسنة خلاص لهو حسبنا الله إلهاي بأن نغفرن ونعمل وقيل منذ خلاص أرثنا إلهاي بأن نعذبنا عبد الله النعباس الذي له عن وحول قالها إبراهيم بهذا القيادة حين أغلقها في النار مالك الدبكة اللغة توري وارتدى أي علمات الشاقان وجهيل حتى كن يبقى عنك ما أما أنت فلا إلهي مريعا عزكا ونبقه نعمالك مالك أغلقه كل واقعيه حسبنا الله ونعم الله مالك أغلقه أيها مالك أغلقه الله الدبكة سبحانه وتعالى كوني رسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في مركة الله الشرق والذي يبقى على الله أن ينسى هو حسبنا الله هو نعم الواقية فهذا السبع عادة كالدكتور عربك براء وقلبك وهيو روح من كهول أن حسبنا الله هو نعم الواقية إلهي بحبيل سبحانه وتمرك حمراء والأسد مالله بها مجالة واحد بذن وجلتها حلقا سيساين قالت هنا مجالين مغلان هنا يصاب بحنا ويصاب صعدان أيها الي منك مركز يقول إلهي أجيبه وحسولك أجيبه وأجر بضان هرأيه وحلوك يعرينه وكر كو إلهي كوهرمي أنه لو تجل فانقلبه ومؤمنين توي ثوان نقضين وماشى الحمد للأسر لها التقان أي كثوان نقضين وكأن انت سمع المدقين أيان من الله وإلى الله صلى الله عليه وسلم نعم إلهي حجي سكاة وفضل من العلاب إلهي النعمة إيمان في إيمانك ودي إيا خيرك إيا طاعاتي إيا عبادي إياهوهي أي أول ورواب السمين أيام بولابي في إلا يصدق سبحانه تعالى لم يمسس مصوب واحد يبهى يدعى المتعبني وهو ما الدجال من ماين الدجال من الدجال من كان معه وإلا يبقى جال عبدك طوراه لاوعي أوبن الله إلا يوصف عليه كهانا وين راعي بالله سبحانه وتعالى وين جال الدلعة عبد فيه وحظ الوعب في الجليل وفعل الوعب الجليل وروح إله الجعليه سبحانه وتعالى ولا يطون موتان يغذ القصار ولا ينفع عدو الناير الا كتب الله بهم عمل صالح الى جميع قالوا ما جئتيان وهم استاغان ميل اي غادو نعبس هي عمل صالح الا كتب الله ايه الله سبحانه وتعالى اجل ويل يوه عمل صالح لو قور ميدان كل قال حتى marka ga jiti yeno eh fo in ay thawr leeyin ilaahay subhanahu wa ta'ala ribsa helen wax dhabtaan ma ga'naynno way oo iimankii iyo khayrki ay heystaan oo ziyalay helen fadli weyn ilaahay subhanahu wa ta'ala uhi ay heystan bulay wax ugu daray lam yansan su'oon hadana wax dhibaato ma tawo inoo dagaal ma إنما ذلك ناس من ذلك كينارس وشهدان إلا المسلمان قلبا كينارس وشهدان بواله سبحانه وتعالى شهدان كإنس يجيل الله بدوه يخوفه وحين كعب فينا يا أوليائه قوة أي إسكو بعض يهيني ويرجساه قوة يحترساه أو قال كلام وحين كعب فينا قال وقيل فلا تخافهم قال كعب سنة لا تكملين مر والبكو يا كريهة مصحوذي كريهة ما النجوى نقضي إروك استيمال قال كعب سنة ilaahi kii kaaf cii kaaf catoo inee jil hadaa taayash ilaahi baa ku kaafnaa sunhanahu wa taa ilaahi baa kaafnaa ya sharkoodo hadaa laakiin kaafato ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa garabkaada tabaxayoo wa kaadiya naftaadii waxaa arctsay ee isubbanaynaa laakiin adiga kale ilaahi subhanahu wa يخ... يخوفوا حجم كعبتين أيها أولياء وخوة حكياتي سوا قلب سا فلا تخافون قلتها كعب سنين وخافوني أن يقعب سادة إن كنتم مؤمنين أن اقعب سادة وقالتها أن يقعب سادة وقالتها وكافين أيها كي لسو الله خلاص إليه سبحانه وتعالى قلب كيسو الكبه حياب هدد مؤمنين أن يقعب سادة وقالتها كعب سنين أبي ألي سبحانه وتعالى أنا قلت أن تغفر لمكتن wala yahunka nabii ilaahay xamadu isku murugayeen aladina qawi yen ku murugayeen ysaari hunad dagdagay kale kufri galnimada ku galnimada ku dagdagay kuwaa ta murugin inay wax ku yeelayaan oo islaamka wax yeelayaan hawmarayn wa munaafiqinta galaba mar walba ee labaad helajalkahu kuwaa ta murugin baris wax ku yeelimaayaan ka baxay ka baxay oo gaadi bariyen wa ay إلهي بكر به سبحانه وتعالى لبئس السائل إيوه منافق نوائي جارجوس إيوه إسلامك أزكوت دران أم بي كريه كشقيين لحيان إلهي سبحانه وتعالى خاص صارق وفلاح دية وبنان كقصص صارين سبحانه وتعالى حال خوي عدي ولا يحزم كيانك الذين بقوة يصارعون في الكفر قالني ماذا أو فعل خوازي قار خوازي وجود إنهم يو قوات لن يضروا الله وحير وحي إلهي لهم هيا شيئا وحيا وعقى إلهي يا لأيان ويدينك سيئ الإسلام كهي إلهي يا لكرام ما يجروا يوم بوحي لك يريد الله إلهي الدنيا ألا يجعله إلهي سيئي لهم يجعله حظا نصير في الآخرة آخرين يتفكرين وقال إلهي عنكس حقه لأينا ونارك ليه على عجليه وارتقانك بنتان ساس إلهي الدنيا مركب إلهي نوحي يلي ماهيان أدنا وحق اسلام كان وخ يلم هيا ييك يوم بو ييراي يي غوم بو راهي علابي ادنهم كدلينيه كو هاته منبار سبحانه وتعالى وله عالم عظيم اخري ادنك لبدوا وخاي وين عليه سبحانه وتعالى ان الذين كوي اشتروا ابي ثري وبدش الكفر غالمه بين ايمان فبدشوا انت يضر الله شيئا الهي وهو قديم وَهَل إِلَىٰ يَرَيَانِ مَر إِلَّا وَلَوْنَ عَادِمٌ عَلَيْهِمْ بَيْنِي وَلَا يَحْسَبَنَّ يَا أُمَرَيْنِ الَّذِينَ أم كَفَرُوا كَوَالِبِ أَنَّمَا نُمِلُّ لَهُمْ إن بودة بودة إِنَّمَا عَمْرُهُمْ دَبٌّ يُدْغَيْنُ أَنَّمَا نُمِلُّ إِنَّ دِمَارَهُمْ بِيَغَا خَيْرٌ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ نَفْسًا دَبٌّ إِنَّ نَفْسًا خَيْرٌ يَسَيَّمُ مَوْلِينْ بَالِهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ خير خير ويا اللي أنفسهم نفتوه إن عمر قدر لا يرين أيون مركب الله قائل إن روح هذا إسلام كا رجالي قال مركب الله ولقبتوا باباهم كيد ببدن أوهوك هذا إسلام خدبوه أوهوك قاله اليوم قالوا بينكم رهين إن مركب إله وبراي إن دمت قو بتسوي إنه النار تبتصووي إنه هاس مال أدوسه وتقوي قالكم مركز سرعين بيجي سبعة درجات في البدن ماشي الروح اسلامك عموما كالهي تعب ستقا داعر البدن مركتو عندو زياده ولادي درجاتك خروق هذا خير الناس من طال عمره وحسن عمله حسن هو فادات هو خير بدن روحو عساوي عمري سنه وودرده عمري سنه ووانسني شر مرك aan dib ugu dhex degayna oo oo sa taraynaa cimrigoodaan u dheereeyayna oo aanan daqto qabaneen khayr inay u tahay inay khayr leeyay saubanayna baray subhanahu wa ta'ala walaa xtama ma yeena marayna alladiina quwa iraishu yenna wa nam li law han digu dhageynayo ana naxta ugu qabaynay indiga u dheeraynaayna li yaddu sayuqur salam isman bindu fi dimdu go ziyaadaw wa marka narta ay aan malufu khitagan qusan warahun alam bainayhim adunka ya akhra lawad wa muheenul udlayul ma kana allah ilahi subhanahu wa ta'ala hikmadik jab kay yamashaqil nafaaqe berdi iyo wixii oo dhan ba isku wanaanaya waka kala bixin mahayir ee nuul bananaasigaas uu din ciisa ka galaya laakiin hadii la jabo oo la is deebo ogaalada ay dhibaato sameeyso oo waxa weeye wala kala baxay markii oo ruuxi safar kalaha oo iimaan kalaha oo ilaahay dirti wahan ka ahay kilias soo halaya ku ekaana meesha ka ليه ذرمت كتاجي؟ آل المؤمنين المؤمنين تكتاج مهيج على ما أنت عليه وحدك في السجن تين أوها إيمان بن لا أنا هاي سعادة لك تكتكالي عيال على لكايا ما لكايا ما أنا أنت انت تكذبين وأنت اللي إنك تتجي حوم الله سبحانه وتعالى سما حتى يزيد إلا أسطع الخبيثة كي منافق عايز قرسيني قال لماذا يصمت إيمانك سوصلبتان إلا وله كسر من الطير كي مو منك عقل عقيديسه اي عمل كيسوسو فتناينو طيب كاهيو الى سبحانه وتعالى وجه علا الا هو لو لا كراسارو او waxay ku kala baxan ilaahay keenayo ilaahay muuminta ketigmayo saayiniyisu wansha haw laysu مروال بني الهي ساتو يلاه سبحانه وتعالى تكو كلاسالاو الا يحيي وما كان الله الا بماه ليطلعكم على الغيب غيب كم من انت تصو ين دارع فيه الا بما هو منافقين ت سكر ميدان كو غرتين اي وحال هو غران يا والهي كو صارايا او بنانكه او او سو صارايا او فرحلينيا وحناو وما كان الله الا بما ليطلعكم على الغيب كم من دارعتينه قربتك وحدتك كجر يا غيبك هاي نفاق يبرايبك يقبل الوجر إلهي سبحانه وتعالى ان تصم هاي إلا رسولك مين عكا اللي تصم هاي لكن هذه ها اللغوثة الصارية انتحاول ولكن الله إلهي يجتبيه دورتك من رسوله من يشاء من رسوله رسوله حاجة من يشاء وقدانه إلهي رسولك وكاسا ماكا غيبك لا لكن انت انك العموم قادتك كلام من انتها غيبك مين من هذا ماكا كوه قانا يسمونه قرصانا يغيبك إلهي نفيده waa waxa dhacay alleba daday iyo mushaakil iyo waka iyo dhib iyo rafad iyo awar iyo fugar iyo gaalo la soo salday islaamki oo waka imtixaan ilaahay u karay marka ay kuwana cadaysan maayaan gaala iska raaciya waxa ay la soo baxayaan oo kaaso wuxuu muumin ku marku yimaado intaas ku dhagaynaa dad haddii lagu toorayo la goorayo waxa ka lagu soo waxa تآمنوا بالله إله الروم أيه وإله كلمة الحق صعد الروم أيه هذا ضممت أو الرسول الرسول في الرسول الروم أيه وينتون من واحد إله الروم أيه سان أو كتاب الروم أيه سان أو وتتقوا الله كعب سان فربكم أجل عظيم بدل الدين أجل وين بدل الدين إنكم بانفتين وطرية وطرسناية وطرميسان ما كان الله إله ما هان ليدركك تجري al mu'minina mu'min ta على ما maye عليه ma antum alay wahad duls ku dulsan ti كم sheeganaysa oo daahiraan كريه kam moqdo ilahay inta kare idin ku deey maye islaam baan hayo islaam ka amana ayso islaam ka waka daahir ka kan moqdo inta maye لا أحد عليه أوكي لحد بآيات كنون سود دجان لا عيساوي حتى يميز إله كتجمعها يسألتين إن كنت دينهايو حتى يميز إلا إله يوسع الخريطة كيف صماء أو خريطة عيون قلب يستحماء والنفاق <تصفيق> نمضة هي جعل أي كل ظاهر كن الإسلام ككش إلا إله يكسع من الطيب من كعيو يمن كيس وخارج كعيو إله يجعل كيسه رين كيسه نبت ك إله إلهي أكنك ركسره والله كربه إلهي إسلامك أنت كما يسأل الدينك دائما إيه إسهونا إن وما كان الله ليضلعكن على الغيب إلهي ما هن من غيب كذتك ممن تغيب كإلهي تصل معي رسولك إلهي وصوت ربه الله يغيب خلف قصاوه لكن غيب كلام تصل معي وهو إلهي سبحانه وتعالى وجه غيبك إنكم موجنا إياه امتحانك دع يودو ولكن الله إلهي و يئتبي دورته او قيبك او غيثي و مير رسولي يرتفي سحا بالله و ما دودن إذا انا روميستانو ترى adam samiina wa ataana hayat ilahi ya hadith rasul qawana satralan wa ma qali wa ana sha'nai wa وان faminu billahi wa rasulihi wa antum minunu hada ilahi rumistan rasul karumistan kitab karumistan wa tatqu adilahi ka'fatan الذين قوى يبخلون الله بخالي بما أعطاهم الله إلهي وحد من فضله إلهي وديرات إلهي مالقنا بحجيه وفضل إلهي فقنا إنما ربنا عن الشرقنا وحاول يروحنا موصف صمد التجينه خذ أنتو حق عسل كجبتها مع الكائف رحنا كلمات بهم وفي التماعي في زكوركم. يا صمد التجينه وخذ نديهم تغفر إلهي سبحانه وتعالى كراسوا وبحيوها لا ولا منا قهر الملو إله سبحانه وتعالى ووحه يتكسيه مرك أله في يوم مرين ألهين يبخرون هو لب خيرا بما أعطاهم الله وإلهي ومن فضل دياره كأهو فضل إلهي هو لب خيرا أي وح إلهي لب خيرا رح يستن خيرا إنه اللهم يغويه ساير مودي بالخير ما هاي. هو هو وح لب خيرا شر من الله وشر روح وح إلهي وسيا لب خيرا ويا خير ما هاي. إلهي بفؤي سيتوقون وقنت أيا اللوج جينا يا سخرا كوش أوكر ما بخيل بي وحيلب بخيلان يوم القيامة استغوا مصر هالسالسول كما أعدنا ينافسر الحديث الصحيح هاي إمام البخاري المسلم أي ولوريين مورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ملا تاب الله ماره رفع إلهي فارق سيو فرني يدي زكاة مستل له يوم القيامة شجاع أقرأ ورفع إلهي سبحانه وتعالى و أبو رأيه و حريسه و قدقا إياه أبا سوين أوه سنت الدار تابي رسولكو كنية كببهو بان كنية باح كببهو رسولكو رسولكو حده مركو وين عاده أما عوركو إياه وحاسي أوه أبا سنتي سؤبهو رسولكو أقرع من قناهو بذارب من إلهي صلى الله عليه وسلم فيتوقه إلهي اللي قنتهو fayaa xoodu bidhi qeylawaa soo qabtay miyiratoo guddinatay low dhiliye aad iyo aad weyn ayuulay raas markaas lawada ku dhigay markaas waxa dhigay ana maaru ana kendu ayaa kulaha ka ka gaamina oo رسول رسول الله على الحديث كمتفق هؤلاء رسول الله عليه السلام آخرئ من هو الحديث كان عشر ولا يحصل من الذين يبغرون الله مرك الروحي إله سبحانه وتعالى مالك أوسية رب خيره حق لولا كبد حواء ذكية أولا كبد حواء مساكن تأيو أوان تأيو مسافر كأيو كا كلها ينكب حواء ساس حال لاحظ <تصفيق> الله ييجو أبيه سو هلك عن سو كل دجو أحد كبان أيو قرا الله بيه والله عاجمان عكيد عاجمان مركزات درت بالله ولا ولايحسبنا يعني أمرين الذين كوا يبخلون على الله بخيري بما أطعهم الله إلهي وحشيوه من فضله ذلقي سو مالك إلهي يروح بخير بخير الله بخيري وسقومرين هو بخيري ما لا ومالك هايستاي ومال كورتي خيرا الله من خير تاعه بل خيرناه إن خير تاعه كذا في هو بخيري ما لا سال بين الله شربه او تعوي او بخلي اييمان مال ما ولا غلام الله عليه الصلاه والسلام ما جنادنا بخير أي رسول كان صلى الله عليه وسلم مره وار شرو ديتو يينو ومن يو قشو حنفي فوراك منفي روح بقيلنا كل بياني والله سبحانه لكن دورو بخير هي و روح شرير هو و ياي خير لهينو مباركلهينو قيامنا استا قدعي دنتويا قبلنا بل إن الله خير ما داش خيره تذكره في هو بخُلِجَش يحواره وللباخير الشرم كل بال لقدر يسقوا أبيسها أي لقنت اللوجيني ما باخير البي وحيل الله باخيرنا مالكا يوم القيامة وعسى الرسول كان أو فسره أو عديه أبيس ذلك اللوجين ماذا ذلك كله يساق الله إذا ayraay kucii waxa dadana u rahayn oo uga tagaysaa xoolaha ragsniga oo wax ilaahay dertii u dhaxay intaabno wax sheegay salaasur dadka u dhaxal kooda leey xoolahooda xoolaha dadka waalaha iyo dadka u dhaxnaayeen saado dhin marka sawiidan ruuxa naga مجر ah majlis saxaabada ila ku isaguna ayuu ka jeeray ka qaraabada rasuul kufuhi sallallahu alayhi wa sallam malu ربطها qaddamta ruuxa maal kisa dabta wa wuxuu الرأي mar soo do inta adduunkan jawb وما xoray oo ما hortisa u geysteen oo حولها uga soo horay wa ma ruwariki ma ma ahar dadka waarka ee qaraabada qaadhu unaanu siyaar ku ubaano tawaaf ku unaanu dad isku diraano meel aan la eelan baa dhici karto way u shaqeyn wii ilahi miraas samawaat wii ilahi subhanahu samadaya waxa jooga oo dhan u dambeynayo dhaxalay oo ka kaxeynayo ka baabeynayo wahi karo dhan oo isagaan ahayn ilahi الله wal ard dhulka dhallikeen siyaad والله ربنا تعملون خير. روح والبوح الطمينة إلى يوقف أركاوي خبخي الكهية خسخقه هو إلهي سبحانه وتعالى لقد سمع الله أيضا صوئي كتود كتير هيدو. قال اليهوده إلهي أنتحشون. أيه وحيدهن إلهي سبحانه وتعالى وفقير وجرمة ومركي أيه كتير من ذي يقرض الله قرضا حسنا كم غلام. لا ورما يربي غلام كجفتاه. أيه وحيدهن إلهي وفقيره وكاساب درتاد. فتقول أيه وحياه ما ساسايدان فيلاح سبحانه وتعالى عابد سودي لقد كن الله إلهي ومغري قولا الذين كوي هذا الكود قالوا يري إن الله إلهي فقير كوي هذا الكاي إلهي وا مغري قالوا ما أنت له كو حول إلهي كخشون و خا كيري و إلهي وا باهني وا فقير أغنياء و لأننا ونغنيا نا إلهي وحيا اللهي نسون فقير يا هذا دليلها وكو إلهي وحل لا يمايه انما وحيسن حيسنوا دروا وحيتا وحيما እና ንገሊየ ነይ ደርሰል ኢላሂ ወህዲያ ያ ማሂ ኢላይ ወይ ሰነክቶ ወንቆረይና ማ ቃሉ ወሃ አይ ነሄን ኦ ጋሊመዳ ወኢላሂ አይ ቃየን ወቀተልሁም ወሃን ቆረይና ኦ ክራኡ ቆረን ወቀተልሁም лайнታ ኢላየን አለን ቢአን ነዲያ በገይር ሐቅን ሐቅላን አይ ኩላየን ወናቁሉ ወሃን مركي عذاب كالجدير والرغمية اللذة إلهي وحقولها هي ذلك بما قدمت ذلك عذاب كات صعبته وحقول عارفين قصرنا بما قدمه رحور مص السبتي أجديكم جمعهن وأما الله إلهي ليس معانا بظلم مذل مين للعبيد الضمط تشرعي كلاه إلهي إمذل كل مين إلينك واحد سماستنون ما حد لا يكتر ما حد سماست ما حد ما حد هالرفسن قارشيم الله المغلور إلهي, سمع. إلهي, سمع. إلهي بخيل بيدهن مرنه هل غزج عنك سكفرن بل يدهم وسطهم وإلهي سبحانه وتعالى مرك عذابك الجودة السنة الأولى ذلك عذابك أيوه عذابك الجودة صلى الله عليه عذابك ثابت من فؤادهم كسر النار بما قد دم روحهم الله سبتي أجيبكم وأنا الله إلهي ليس مان بظلام العريق إلهي عنا مضلمين روحه روحي أو قصبري أيه إلهي سبحانه وتعالى أبا الكثيسيو الذين قوي قالوا يلي. إن الله, قالوا أن, إن الله إلهي هم إيجابوا الذين اللذين وقووا يهوزوا إن الله إلهي عهدهو أمره إلينا أنك أحونا أمر أمره ألا أنه من هنا أنه الرومين أهنا الرومين للرسول رسول وحاقه وطاقنا أنه راعنا الرومين حتى يأتينا انتو اللغة إيمانا بقربان نافل نار إلا لي مرده انا نداعيك الهي فرينو امريا نضر دارماو نغلى بلما شاسيدين الهي وقو صعوب بنو وحا الهي اني هذلدا فخن كليين يا وعد الله سبحانه وتعالى وحين تا اودين لي كوبنا ورتو وحين تا اودين نبي الدين هم يهود الذين قال وقوي قالوا لي ان الله الهي عهد fahidaw amr qayda wub balamaanayna anaga waxa nuuglo balaw noo amraynu qulada darme illa innil saasra in noo rama waxa uu toli rasuulin xataa oo wixyalaha uu wa saay kamin noqdan qurban wa قل وحات نبي الله هذا هذا قد جاءكم وحائدين فسطر من قبل فصل من الخرط في البينات ايات على العرض مخلوقه الا ان القران ما هو لكن هو مخلوق ومن ذا الى كان يقولها عيسى او كيف انت فسنقارد انت كيف استجابك ايات على هذا فجاء أيوه إذين كان الرسول الرسول يعني يقوله والبيل الذي قلتهم كونوا وحيدين كانوا واحدا ذي ترى دينه وها قربان نرى ему كل قربان كهذا إذين ليجوا صدق الله نار تحرمه إذين ليجوا ماي قربان فريما قصروا من حضور الله سامو نبيهذي بيجينات إذين ليجوا قربان كان هذا الشيء الثاني إذين ليجوا محل الشيء لم كنهم صادقين هذا يهنتين تاعه الرسول إذين ليجوا ذا قربان كله روناه هادئ ليجوا وركوا هذا يكون فقد كذب، واللبن الرسول، أو ومن قبله كان الرسول، أذو عمر الرسول البني، أي الله سبحانه وتعالى واره وضو وديم مرطيب، إن تر رسول البني، فإن كذبوك هذا يكون فقد كذب والحال البني، الرسول أو من قبله كان الرسول، فشاط الجئو لجيم بالبيانات حجوي هي أدل هي آيات عد عد، والزبور يلجم عنهم كتب، والكتايب يلجم عن علم النيرة فايوا وحول ما كره عبدينيو سدا ايفينكه waxaa loogu arkaa waxaa loogu arkay waxaa walbana kisa oo ayu arqiya ay kaddabooka faqad kudiba rusul min qablika jaa bil bayyina wal zubri qutbaleen wal kitab al munir إله كُبَّانَ أَبُورَانَ إله عَائِي يهودي iyo فروح قصّة إله سبحانه وتعالى هي أدنى كسر حين خلوا النفس النفس كسر كل جد زائقة في الموت الموت بين أدمان فروح نجرا أدنى كيمي فروح كريعة ما واحد نفليها إلا دماني يوم wa الواد دماني سايو كان عاد الواد دماني سايو مرودي جي وحيلا ووين وين ثانو واحد قصّة إله النفس والجن يموتون وإنما توفاون ابو عليه وحال الذين وفينوا وفي او نثان لا حين لين سينيا اوجوركم اجركم يوم القيامه كل ما وخي عد كسبت هي استوى سبحانه كاسود لبني وعليه سبحانه وتعالى وحيل الثري وحيل وحيل لجنب قيام وكبد بعلم تروحها انتي جنر على الجليل نار تان فقد فاز كاسود لبني وملحياة الدنيا الدنيا أن رشيل وما إلا مصاعق الغرور عراب لس كودين موهين هكود من وعليه سبحانه وتعالى ك الدنيا الدنيا دد دد الدنيا ببابين كوا هذا الجالوبي أو أم بياد الله يحيه وبراد السماء يحيه ووكرتو taba waheen gaarobeen wa duunka dartiyow wala duunka xayrali saas rubinaalay subhanahu wa ta'ala wala kood min dadban bay guday dadban bay do ka tur dadban bay naargire dadban bay sheeydaan dawada ugu xirtay dadban baa ku halaagsanayn ku halaagsanayn saas ugu niree subhanahu wa ta'ala saas geen wax fiican kaaga dhagin wax qariiban ayu waxa misware ka tir dadanta ku fashaa waa waa hore baabaay wa alaab ugu weey sheeydaan iyo nafta dadka ku hodo oo been u sheego ku qiyaan walyan in aad dunka in qiyaan wala dunbii sidii xuleen saar galay subhanahu wa wax maqan waxa moqdaha ka oo oo ليغانتو غوغهادان ورتااسو كو انكنو انقنين لا تو بلاون ولا في أموالكم وانفسكم ولا تصنعون وادمغرايتن من الذي أيضا سيدنا امام المقارصيته الكوري صعبا الى هيدو تصو كو لا و رسول الله عليه الصلاه والسلام ايام مارين و المجلس اي فديان يهودي مسلمين يو مشركين يدر كد حجروا مركاسا هلكاسو كان مركسو عبد الله و يغالكي وينه وانتو سن lamarku naxariga dhacay badar buuq moojisa islaamka markaa uu moojisaa inuu tanu soo lawayo ma ma shirkumaan ka laga bilaab badar ay yihi islaam baan ahay oo gaalmadii hoos u qarsan markaa islaamka ka inta oo naga leesh dameenkaaga boorkiisa muslimiinta ee goobna waxay idaan ka wad goon markaas halkii buuq ka dhacay ilaa oo la islaayay أوكرس رسولك ويجي من أوكار القوادين وأركار هذا الليل ولا شدعي رسوله صلى الله عليه وسلم سعد ابن معاذ صاحب النبي جريء ومركو بنطير رسولك ويا سلامة لقد جئت العرش لموت السعد عرش الإله جريري رسوله ووجي سعد برت مخلوق إله كان غوي وحصل على صدم قناع مرجل زديس ورسوله صلى الله عليه وسلم من كان سأته وفه رسولك إله استقصبه من كان لب ee idinka saabsan noolada oo dadku waka wuxuu ahaawi waxaan ahay ansaarad baan nahay taajki ma laa loo xiraa waan u taleyn taajki loo talay markii lahayn loo galiyo ayuulahay khayr kan kaanayo adiga ku kanay wixii ku murgodo dhunta u taagan oo xaggan айда марка саптахи ксуд диктив ратб лаун ва али имтихани ва али фиам варок мухрихина йаанфасхик хура алидин кадмаина хура алидин кахалагсанай ва хасараитан хори ва бабаи кай бакасагай фада лакай ту бака каданай ва نفسي ولا امتحانوي وحص ولا كان صبر يي يكأن عن صبر يلاقي سبحانه وتعالى خلو الجواز لو هو وو الامتحان وارتفع عنا ودمغ ريس من الذين كوي وترك كتاب الذي من قبلك منك برتين كبير يوم من الذين أشركوا قوى مشركين ثم كتاب هراو لهين عدد كثيرا وقالي نبل مصر كم غرسة وان تسبرو هذا سبكتان Entä hän kämäköinen, kuin Dapharilla, joka on saanut kammioita ja on myös nyt saanut nauttia siitä, että hän on nyt saanut nauttia siitä, wa tatqoo ila ya taqwa taamu ila waxa ذلك ka adoonya ka akharna lugu gaaray fa ina dalika ka tawasabar ka iyo taqwa min ajmi al-umuri umura waween oo rawa'in lag baan sadaa oo lugu dhago oo lala yimaado ayu kan bidihim wa subhanahu wa ta'ala sabarka iyo taqwa ayaa khayr oo dan lugu وهم انت انزل اين ويديس اسغونا نفسك فكل فخا خاله هو عليه سبحانه والصبر كيا تقود فاين ذلك كاسي او صبرك تقود من اجل الأمور امورها واوي ما كم ديين رابو ان لليما دلقان سدوي الله الهي وقال ليس فالذي هو بلنكودي وتلك كان بلمك قال اولم توين انه والعضين انسان ورسولنا صلى الله ولا تكتمونه قرين ميثان فنبذوه بل ان كوي تورين وراء ظهورهم ذكرت دايسه كتوورين سدا وخان لا جابين ولا راو اه لا جابين وخان لا روين لا سوقاته خوري با لا تورو ولكن خادا رويناد مرتان بسوقاذه قولي لي فنبذوه وراء ظهوري. واشتروا به بل ان جو هي كيف سيلن ضافتن saddi saw لما يشترون maasharan wuxuu jibisay ilaahay balankuu ka qaalay dadka deeyay ay ku toorteen waxay dhaheen masalax diini iyo sheekh nawi احترام oo helay tiin ayay haariyad diin ixtiraamki iyo fikrielki dadka inaa dadka wixii ba meesha ku dhamaay dadka sadasta ma sambayden koole kitabki yaqaan ulama saadasta ilaahay balankiis waa ka وإذا خذ الله ميثاق الذين الكتاب سأبوه من إلهي بلن كأعلى لتبين أنه ورء عذين سنصل للناس مرق إديم الدو إلهي كيان دونك ورء عذين والرائع لا تكن وط أمر سان سان ولا تكمن قر ميسان فنبدوه بلنكي ويقطرون وراء ظهورين وشتروبي ثمن العقير بقاسم وحي خلاص أو مصاري هذا النادي أو النرش النادي النرش النادي يلفش كمابايسه نضبنا هذا علم الشاب إلهي ما ilmu wacan fari waayo ay u yihay dadka kuwa ugu leeysta ya waxa weeye haddii wax walba ee sirriyaha uu cadaysan bo shaitan uu sheekayey heer imeystan waxa heeshan la idan ihtiraayim hayo xalayn siin maayo wax la idiin qali maayo leeyin soo dhaway maayo wariimey heer imeystan uu kaaso roo heer imeystan we had the لا تحسبن هم ملاينا الذين يكوي يفرحون فرحي بما التوحي لي مدين جلال عبد الحوار قرنطة يا رسولك قريان ويحبون الجعلات ان يثمدون ان لهم بما لم يتعلوا هذيه ضدكي اياجه على السماء وحي هم ملاينا هنا كما هذين ايان رسولك يساي وقرم ملاينا يساي وقريان فلا تحسبنهم هم ان من العذاب عذاب كأن يكبت باليان هم ملايين ولهم عذاب أليم بين الدنيا خرب اليه ولا تحسبنهم ملايين الذين كوا يفرحون الفرحة بماء التوحة اليه مادين ويحضون الجحل يستمرك ويجعل أن يحمدون ان لغمها ذي بما لم يفعلوا وحين أصميني حق أن أفرع السلين بإفربان ان لغمها ذي وحق بإرعانه ويسعينه وعلماته وحلله فلا تحسبنهم بمفهزة تنهي كبت باليان هم موذي من العذاب ولهم عذاب ملايين ولله السماوات قوله إلهي سبحانه وتعالى أبور قاد مامو القاد عباده تصرف قاض إلهي سبحانه وتعالى ويستلم ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إنك خلق السماوات أبوركم السما السماوات أبور قاد نحو والأرض هي ملك أبور كيسة بحيث يختلف في الليل هذيك إن في خلال في الصي والنهار مربع madu eeman ayo fi kala tagayo mid yaraan ayo fi kala badan ayo mar tii ekaan ayo la ayatin calaamado ilaahay loo ku socon guu yah ilaahay ku gartaa li uun albaabi dadta uga yaraa kala ka tan leeb oo siyaalo tabaadan leeba ka sareysow waxa ku dhasha boorad suba ilahay uu abuuray suba ilahay uu kala duway soo dhulkiisa jaajaj ka noo wamiri waabado mirwa bari oo mirwa booro mirwa bananao waadago xo wa geedo mahaa xayawan ilahay ku dhashuuray suba ilahay lagu gartamaa subhana wa ta'ala bartana sawfii wax في عصبان ايه مالك وحق وقع سوى دي عصر مالك ساعة اسكتها ساعة اسكتها تيرار مالك سوى الهوكر تماثم مركز تولا في فيه مين ان انك يده فيه انه في خلق التماوات والله وقت لا في الليل والنهار وهي الهوكر تول وحواب ساعدني الى اجوا مالك ام كجحيو حاجه مالك اعليو سوق ايه دكامل ايه وحفر مالك وحشقين ايه مالك وحق وكاذه وضمه الماله وعلا بقياه والغويديوي مراكه لا تري يا ياسايا مدمر كانجمنا مسعدون كويس بالدرج قايفتين باينين و فرع ياصاب بحده واجيب برييو حاجه هذه الكهري سيرهي و خلوه غسما سبحانه وتعالى واختلاف الليل والنهار النهار حدنا وحا عجائبها مر بمد باب بدنايو كوبا يران ايو مر باصلي خان ايام و سوس ويرغو سيمو اهو مدب سيوي واختلاف الليل و النهار لا ايات با علامات إلهي المجر ت وين في سيأودي سيأور كذا لوري الألباب تعرف قال الذين قل الألباب قوى قوي يذكرون الله إلهي فرصة قياما يجوا التاجا وقعودا يجوا فردي وعراة جنوم يجوا دنعوج أنتوا إلهي واحصموا ويتفكرون وحيكوفكرون في خلق السماوات السماوات مرة بتساقف يوم والارض لو كتساقف يوم يبوريه في بدي بالبدر تساقون إلهي نجح يختفي هذا يسوى بحشان هتبروا ودافع وبيع يرغب فيه وعلى تعمل ربه وحق ربه ويسألت يا الله انت ليه إلهي بأي جاهي قول سيدة اي وكع يا سيد سيدة ومرا يسألت يا إلهي لسبحانه وتعالى هل كذا اي نجحي ويتفكرون في خلق السماوات الولاد ربنا القائلين يقول نهي ربنا حبينا ما خلصت ماذا نقول هذا سمضى سأول سا بلكن سأوب بالله بعض ذلا إلهي وماذا نحياره أول سبحانك إن الطيار أفرق وكان الزهنت ها فقنا النجاة إلى أعداء الناس لرب اللّه إن في خلق السّماوات البخاري وفي الكوري رسول مركب الطاسه بينك إنه أخن جريم إسوا سأرك وفيرنا أبو أخن جري وطبعا أيضا هل كمرك لرب في خلق الى الله ورسول إسوا أرك خا عندي سو كريو مركب تعطي إمام البخاري وفسيح الكوري حديث صحيحين فصل كحي ويلون لم يعترف واهلاج اسكاله رو عن كبر قادن سماذا تصاوف في ذلك كان تصاوف يا بوري تي سا وكل بداليه عجه ابته عن كبر قادن الهي كو غارينو عاف سينو وزاجينو الى قوم زيانو تقو زيانو تي بي سور انس كبدل كاسه هو الذين <تصفيق> اهل العباق يذكرون الله الهي في قياما وقعود ذكروا وحقفد حتى إله هنا السفسط سبحانه وتعالى سائل الشيء استجع هي كسر توبيسه سا فضله جيفك على البد سهراً هذا هو إذا ما تعبان حتى أبوك الله عرف إلهي كارثة وقوى ولا بابكم إلهي سبحانه وتعالى هو قوي إلهي يو يو وعلى جنوم يجوا فضله يجوا ويتفكرون في شغلات صار إنت سماضي نلخوف في ريان ده هي ربنا ما خالص هذا باطل إلهي مالاً عيار وأبوني إلهي ku je dadan dalba wari wad u gajjeed xilmad ween ba ku jeed samadan atsaatir luqan asay asay ilaay uyaar madu awarin wax ween badu awartay subhaanaka faqina alanna ilaay wana jahantae ala aya u narfte garfanam la awray ina dad sugeesto jana inay jid macasa ilahay baryano jana ay weeyso natiina ay kaman garan fakar key waxa ka dhasheew rabana rabigaanow innaka adu man ruuxa tud khilnaar nar nar ka adgale fagaa xayta waddii shakaad uu dilo isoo nar garay naxu billahi min annah wax nar la galay on galay on dhimanay noolayn dabka u jeeda sadabaatan laga dhigay halka keri adu lugu dhaxayda ka tabay la hadli lugu soo diray dinka waan daynaa sag marka aanu ta ka baxay kan keriya 7 6 9 sano lugu dir haddii kanti aad rooshay lugu rid oo lagu doono nornaan shan qol marka soo bislaalo إله سبحانه وتعالى والعبادين ثم الله يوم تفيع وركون سنة كجري سال الله وكم بدك جري سهل مريون سنة كجري سمروي أدن بالله سبحانه الله حال فصووه على ما شووه على الرماه واحد لو كسب روي واحد لو كسب روي هالك لو جر هذا مر قبر الجش الدم والقص وما يسيء بمن يشعل فكوا الزواج ربنا إنك من توصي لنا الفراسدة وما للظالمين من أنصار ضيق إلهي عاصية وهو هي لم لا هو جرجال ربنا ربنا هو والباب كشفات هذه ملك في كل مكان ربنا ربنا ربنا إننا أنو سنع نوان مقلي مناديا من دواقي وينادي للإيمان إيمان, إيمان كذا صور دواقي ووأمبير إلهي وعلماء وكتاب إلهي وكاس سلام كيو سلام كنت وينوي ياري walaw anta nayyarat fasur kana sallaw ba nayyari hatta adust inal jowj sunayti inagu yaray wakahayni malin balayno akhirinay aladad ahristan waydodan gelay إسلام كي سألنا اي من الإسلام إيمانك إي جناد نووية وفوما يناك فاغفر لنا مدى وان سدى أنه وان فوما يناك كرما يناك كتاب كاغثة عناك كي إيمانك نووية إي آن يالي فاغفر لنا نورا ينوبنا وكفر عنا مقا أستر ومقاقل سيئاتنا في مانتنا إله وانا توسنا إله وانا تسنى أخر إله عرب وتواصنا إله وانا ادل معرفة إله وانا ابرهنا ندل وانا ilaah رسولك kale sano aragnon deree shulna wanjalahay ilaah annaga baariina oo ku abdeecna oo ku caasiid oo islaamka saa ugu dhigaya wada dil saasi daan baal subhaanahu wa ta'awwana maala bara dibashada xuduudteen ilaah marle waa dhamaanayna anaga baariina oo ku barrenseeni adunkanaa ka rabana xadigaana waacina nafsi ma waacata waxad no ala al sina ta rasul ka rasoolada arrabta ugu adnaa waxa ka jira rasul ka nantaa waraxu ramana ka wax sida inta rasuul xallo rasul man hajja fala yirwa hajja man saama ay ramadaana iimaane wax ee salaad ruuxa inta rasul ka nantaa rasuul xallo rasul wa arif kisna u balan والا تخذنا الهه جل الىه النبوجين يوم القيامه انك لا تغلف الميعاد رب لنا اقضى قد كما تحديت الهي واخره فاستجاب لهم الله سبحانه وتعالى وعجيبا فضا ربضه ملك ستاه الهه وبريه سماد ان يركن اي wax badalkani ay ku xibra qaaten ka qararen wax naarta lagu galay wax jannada lagu galay ay u qararen alla waxa وقال الله وحي إني أنقول الله أضيعه ما أدمن يأو ما ضيع عيو عمل عامل مذ عمل سميع عمل كيوم منكم ينكرن كمل كاسوا من ذكرن أحرق أو انصاب دمره بعضكم أحرق يدمر كتيم بركين من بعد واسب الشيمو واستعبئ واست وك ولا ريح حوان أول ما كر هاركراو واسب الشيمو ننكسر حوان بعد الشيمو هاو انك سنع من بعض عليكم بعضكم من بعض لكن بركة قروك أهض فالذي قول هاجروا هجروا هجروا قالوا يا دول اليو فسقك اليو قالوا يا ماذا كعروا إيمانك اليو إلهي سبحانه وتعالى أعرى الدين في الاخرى الدين اللي بحيين من ديالهم قريهوهوذي وأوذوا لدبي في سبيلي أنك درتا يدين في دلقو دبي وقاتلوا الدقالما وقتلوا لدلي لو كفرا وأن الله سيئ حانو بيارة حقودة سيئات الذنوب تريد ولو ادخل انه وانجرين جنات جنوية تجري اي سعوانا تعتهو الساب على انهار وبياره هوابا وابا المرن فمن عند الله وحا سبحانه وابا المرن اله يكسس كاعده وحا عسانه ينبو اله كاعدة المريض والله اله عنده وحا فالسجّاب اللهم ربّهم ضّدك إلهي ثأو السّبري على بحّو يدي هو أجيب خذّبّه وحنّ يدي أني أنا والله ضيعه ما ضيع يو لوايم اللي لأكثر اللي جوايم هيع عمل عامل من العمل عمل السمّي عمل كيس ومنكم شو خير شقيسه خير كوس ما واجيوا كاتوا من ذكر عون صاحو كعملك السمّي ودينك إذا كملا ممّين تا ورجع أمر ضمر بعدكم بعد perki imbarka karokaade bas laba tii u islaay filiina haajir oo u hejro rajoo oo furu joonni tii ariin buriyo da laga saaray wadoo la dawayki shiri aniga diin sayid ay islam needa lagu dhawag waqatalo bereri la ورود خلنا وانجين جنات تجري من تحتها الانهار طوابا واوالمرن وحاسب او من عند الله كه اهاله اله والله الهه عنده وحالكيس لاا هلا حس مستواب اوالمر كان لا, لا يغورن كواليه سبحانه وتعالى وعم من كه فكود يسقوز تقلب الذين كوي گگگدون كود كفروا غالوا في البلاد ادون يوم وعم من كد وكا حبت وحتى حوله fortaba waxyaab badan oo u diilaya jir dunka caa u wareego xamra iyo dona iyo dalhayis baad iyo tijar oo wakaas hawaas inta mar iyo baaas inta waka garga ilaahay inta wax siyeeyo ruudusalay 100 safar karaa ma jado 100 safar adunka لا يقرنك يسب كهدين تقلب الذين كوي قد قدم كهذا أي كود قدوم يعني كوه راجع يعني كفروك قال خذ بلاد تقدم كي سأو راجع يعني مرة ماشاء الله أن تقع متع وقريب يروا قالوا واحد يقول له الجيران إله سيء ومتع قليل رسا إله شه سماه قليل وأن الله ثم ما جهنم ka لكي نخطور دمانا يتمنى كده ماذا ماذا يكون هنا يوم الجهنم وبيت المهاد قولنا وحاقوا بعصبان شو الجهنم قولنا وقد قلنا جانور فلوسي قوليو وقبري وقبل الارض لكن سيدا هاها سيه وقاعدوا هاها تنمهوا يقولون الجهنمي ونرشع لها قليلة ها الذين كوي اتقوا الهي اتقوا عب ربهم رب قولتك كعب لهم يقول إليه جناتهم بإليه تجري أيضا من تحت إلى النهاك، وبالتالي قال الله تعالى: أي دربك الثقة خير فيها وكوناريا نزلن جنرسي ومرتصر ومن عند الله إلى اكتسكات إلى يوم مرتقالها نصير. يبغى شيء جنرث أو جرام إلى يقصد لوينا جنرث قات بريها قات وحاقات وبيالف صرب الله سبحانه وتعالى نزلن ومرتقار ومن عند الله إلى اكتسكات وما عند الله وحا إلى اكتساب. خيره خير بالابرار تصبرين سعو لكن لاي ابرار مسميه وايل ابرار مسميه ومسلمين ابرار مسميه وحا اله اجته توياله يا وما عند الله خير للأبرار وانني الكتاب كتابك لا سواء اي اجالها اكو وخنها سبحانه وتعالى كل منكم ما تصوم ليس صواه من الكتاب, الكتاب هم ومنها الكتاب وإن منها الكتاب حكمة لها لا من قوى حكمة في ما يبي الله إلهك ورماه وما كتاب كورما يحكمها منزل السدجي إليك من كحقين وما كتاب كتب كتبتي منزل السدجي إليك من كحق هذا لا بالوَرَمَيْم خشعين إلى الله حاريين فوَخُو الشعِبَ بَلَن السدُّ لَهِمْ بَلَنُهُمْ بلن إِلَهِ تُمْحَنَ وَتَعَالَبْ لا يَشْتَرُونَ إِبْسَمَهِ يَنْسَى كُوَّةُ أَبْدَنَا يَنْأَكُوهَا رَسُولِنِّي جِرَّم يسمى هيا الله آياتها إلهي ثمانا قليلا تعصمها يوم أولئك قوة ضمن نوع عنوى الكتابك لهم أجلون عند ربهم كله يوم إلهي ضدك سبحانه روح روح تحيي قمارك قال كتابك السلام فهي إلهي ذاته ونعبه كوضا في عم يقولون أنه يكون إلهي جعليه هيا أبو من أنت وكأجر بني الله أجر بني هيا صلاة ما شكنت أن هلك سعادة لنفسي يساوي بقلب الله وقدبه وهو الباب أنت وإسلامك لك نح كتاب هيشتغل وإن الكتاب ها يستعروا ما يسمع كأنه هو رعي لا أريد إليه أن أجل صوابك وإن من هالكتاب ها قمده لمن قوى قمده إيا الضد يؤمن بالله إلهي وما أنزل وما كتاب تبه رميه ونزل السودة إليكم إنك كتاب كأنه قرانس وما كتب تبه رميه ونزل السودة إليهم يا أحد الله لله حال أيهين هو إلهي أخش عبدانه إلهي سبحانه وتعالى الله أن أخش عنه قال بيقول إن تجليه كبر لا يشكرون بآياته يوم يستدان ثمانا قليلا ورايح أقوى عليهم حيلين أجرم أجر كود إليين عند ربي من رب قد كتير أجر وين بابريء إن الله إلهي سرعه الحساب وكحساب كتير يدق دق بان تايو مخلوقا بلايين تأله كرجل وياك وهاك عبد الله كروح يا أيها الذين آمنوا إلهي رسولك أي كتابك ذكرهم إيو اصبروا صبر تعال إلهي كصبر معه كسبر قدر كي يودي جاي حجي سيدن كيما بالصبر وصابر قال اصبر اشتغل يا وشهدان من دبل كثر ايرن اي صبر ايام او دغال كثر ايام او دباتو اي ما كثر ايام او دحانتو او صبر ايام او قال اني حجي سوي كليه وركيس الدور كيس كوريقي وريقي او دنا وتا ويو اجر اي وحب ان ادغي مسلم كايو او جاء الى اختي انا وحين كنا لنحدثها بالله وركاده كثر بطه سبحانه وتعالى إصبروا صبروا وصابروا قهر لا صرفتم. شو يصير يعنى؟ أنا صبر وين صار ترى هذا جهادك كل فقراتك يمرها علوج لهر تانية هلك كل وهو ينبلجها والتقول لها إلى كعب صبروا أمريكا سقطت وناية كهل علىكم تفلحون سعد اللي بانتانو جنبا أوجش نارته جبت والله اعلم